Bismyllä hiruohna hiruohna alfa alfa alfa alfa alfa كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاذية وأما عاد فأهلكوا بريح صَرْصَرٍ عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالفاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة روابية إنا لما طغى الماء حمل لكم في الجارية إن جعلها لكم تذكروا وتعيها أذنوا وعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكت واحدة فيوم إذ وقعت الواقع السماء. 124. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون, يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها إني ظلنت أني ملاق الحسابية فهو في عيشة واضية في جنة عالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هؤم قرأوا كتابية إني ظلنت أني فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاصة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 124. فقذوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة من ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هامنا ولا قعَن إِلَّا من بِسْمِه لا يأْكُلُه إلا الخَاطِئُ فَلا أُقْسِمُ بِما تُبَصِّرون وما لا تُبَصِّرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون وَتَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَوِيلِ لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَقِينِ وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْكُمْ مكذبين وإن لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح بسم ربك العظيم.